وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَأْنَا بِهِ جَنَّاتٍ مَّتَّنَى غَدًا لِكَن تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ ما على ظهوره ثم تَذَكَّرُوا عَلَظُرِكُم ثُمَّ تَكُرُونَ عَمَّا فَرَضَ بِكُم إِذَا تَوَعِظُ مَعَ لِي وَتَقُولُ وَتَقُولُ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 وَإِذَا بِالشَّرَاءِ أَدْغُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُمْ سُوءًا وَهُمْ كَوِ أَوَى مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٌ انِسَأَ أَشْغِيتُ خَلْقَهُمْ سُطِّبَ شَهَادَةُ قَوْمِ يُوسُعُ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ أَرْحَمْنَا وَلَكِن نَّعْمَ ابَدْنَا مَا لَنَا بِذَلِكَ مِن عِلْمٍ إِنْ كُنَّا إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا